الحمد لله الحمد لله رب العالمين الحمد الكثيرا مباركا طيبا كما يحب ربنا ويرضى وكما ينبغي لجلال وشيه وعظه سلطان الحمد لا ينقضع ولا ينقضع عدد ما حمله سبحانه الحامدون وعدد ما غفل عن ذكره جد جل جلاله الغافلون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 كتله الاخضريه ونظرة بعين رضاكه تجعل الكافر وديا واشهد ان سيدنا محمدا عبده ورسوله وصفيه ومصطفى ومجتبى الذي اقسم الله سبحانه وتعالى بعمره تنويها بقدره وتنبيها على عظم امره فقال عز من قائل عمرك فاكرم به من عمر كل اصواره انوار تغشتها اسرار هذه وتسكيه وجلاد وتضحيه من اجل ازاله الغمه وازاحه الظلمه لتنوير الاسفيده بالانوار المسعده هدا للناس وبيانات من الهدى والفرقان لتحديد ديقات من ضبقه الظلال والكفراء فصلى اللهم وسلم على صاحب هذا العمر العابر والنور الظاهر والسر الباهر صلاة وسلام من طعامه الى مقام وسيلة ويكونان لنا يا مولانا موجبا للشفاعة في يوم لا ينفع فيه مال ولا حلة يا ذا الجلال والاكرام يا ذا الجلال والاكرام يا ذا الجلال والاكرام اما بعده اخوة احباب رسول الله يقول النبي صلى الله عليه وسلم حاسبوا انفسكم قبل ان تحاسبوا اللهم صل على محمد في الأولين وصل على محمد في الآخرين وصل على محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين انتلاقا من, من هذا الحديث أيها الإخوة الأحبة حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا هي إدراك لمعاني العمر أو فلسفة هذا العمر أولا الإنسان لا يعرف ما هيته إلا إذا أجاب على ثلاثة أسئلة من خلقني؟ لماذا خلقني؟ وأين مردك؟ ثلاث أسئلة الذي خلقك هو الله لماذا خلقك في العبادة؟ وأين مردك؟ داري إما الجمهة النار والعياد بالله هذه الأسئلة الثلاثة اذا اجبنا عليها اجابة شافية كافية كانت هذه الاجابات معينة لنا على ادراك هذا العمر حتى لا يضيع سبه للا. كما قال الامام الشاطي برحمة الله عليه في رضيعة الاعمار تمشي سبه للا اي تمشي هكذا هباء منطورة هب ايها المؤمن الاخ الكريم هب انك في عمرك سبعين سنة سبعين سنة من العمر فوقفت أمام نفسك تراجع أعوامك وشهورك وأيامك وسعاتك ودقائقك تراجعها وتبحث عن ساعة غفلت فيها عن ذكر الله هذا يكون جميل جدا دخل الفضيل بن عيام رحمة الله عليه وهو كبير الزهاد على عبد الله بن المبارك كبير العلماء والمجاهدين فوجده يبكي بكاء شديدا فساله لما تبكي يا عبد الله قال تذكرت ساعه في حياتي غفلت فيها عن ذكر الله تبارك وتعالى هذا الرجل تذكر ساعة واحدة في مجمل عمره غفل فيها عن ذكر الله تبارك وتعالى. اما نحن اذا تأملنا حياتنا فوجدنا ساعة واحدة ذكرنا فيها الله فرحنا بها. بمعنى ان جل العمر كله لعب ولهون وزينة وتفاقر. فذهب العمر شبه للا. لذلك وقف الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم وقفة مع النبوز. فقال حاسب انفسكم. قبل ان تحاسب. الذي يحاسب نفسه في الدنيا يخف عليه الحساب يوم القيامة. لان الذي حسنت رجعته الى الله تبارك وتعالى في دنيا وجعل اعماله خيرها في خاتمة حياته قلله الله ضمن التائبين. ومن قلله الله ضمن التائبين لا يعذبه بذنب سبق في حياته لأن حياته ختمت بخير وكان من دعاء الحبيب المصطفى صلى الله دائما يدعو أن يجعل الله تبارك وتعالى خير أعماله الخواتيم يعني أن تكون أفضل الأعمال في الخواتيم رأى أن رسعه صلى الله شابا جذعا يقوم الليل ويقوم كثيرا من الليل ويحافظ على قيم الليل. ويجتهد في قيم الليل. فاشفق النبي صلى عليه. مع حرص رسول الله صلى الله عليه على ان تقوم الامة الاسحار. لان في الاسحار في الاسحار ربى الانوار. فمت يرى الانسان العجب. قال صلى الله عليه رحم الله اخي موسى لو صبر لرأى العجب. والصبر على فراق ملذات الفراشي غاية الصبر الذي يري العجب. فقال له يا فلان لا تفعل كما فعل فلان. قال يا رسول الله وما فعل فلان? قال كان يقوم الليلة مدركة. معنى ان يجتهد الانسان اجتهادا كبيرا في اول حياته ثم يفعب في اخر حياته فيدعى اجتهاده فيكون خاتمته خاتمة سوء العياذ بالله. وهذا ايضا لا يريق باجتهاد المسلم. لذلك ينبغي على المسلم اذا حاسب نفسه ان يتقرض الى ربه بالتدرج. قال النبي صلى الله عليه وسلم من صلى امسه وصام شهره يعني بعد التوحيد هكذا وزك ما له اي مقترض الله عليه دخل الجنه تامة جامة. فلذلك يعوض هذا النقص بهذه النوافة والسنة الرواتب حتى افتع علماء المالكية في الشاب الذي كان لا يصلي في صغاره يعني في شبابه كان لا يصلي طاركا للصلاة فلما يبس عوده وصل ثلاثين سنة اربعين سنة والعالم عوضا عما ذاته في جنب الله. حاسبوا انفسكم قبل ان تحاسبوا. ركلت سيارة مع احد شيوخي وفي عمره ثمانون سنة. وفي الطريق وقف على جانب الطريق وكانت الطريق طويلة. فاوقف سيارته واكب على المقود ووضع وجهه بين ذراعيه فسمعت نحيب مكائه. قلت ماذا كان يا شيخ؟ قال ثمانون سنة من عمري. قد مرت ولم التفت. هل انني اذعنت لله فيها قدر قثمير؟ اكنت اضمن ان لا اقف بين يد رب يوم القيامة على كل دقيقة موقف الحساب. وهذا الشيخ تعرفه العامة والخاصة في زهده وورعه وخيره وفزعه الى الصلاة ومع ذلك اذا قال هذا القرن ماذا نقول قال ثمانون سنة من عمري تذكرها لو تذكرها دقيقة دقيقة فتصور ان كل دقيقة سيحاسب عليها امام الله موقف الحسار ربنا تبارك وتعالى سيسأل عباده عن كل لحظة اللحظة. لا محالة. عن كل لحظة اللحظة. لا محالة. روى الامام مسلم رحمد الله عليه. عن سيدنا ابي برزة الاسلمي رضي الله تعالى عنه ارضاه. ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تجول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن اربعة. وفي, روا... وفي حديث عبد الله بن مسعود الذي رواه إمام الدرميذي والإمام البخاري والإمام مسلم حتى يسأل عن خمس في حديث أبي برزة الأسلام حتى يسأل عن أربع عن عمره فيما أثناء والعمر هو حياتك من ساعة التكليف إلى ساعة التخليف يعني من أول يوم صرت فيه مكلفة والانسان يكلف اما ببلوغه او بتمييزه او بعقله. يعني اذا ذلغ الشاب خمسة عشر سنة مثلا وادركه البلوغ فقد دخل في سن التكليف. والمرأة كذلك اذا دخلت سن البلوغ فقد دخلت سن التكليف. فصار من سن التكليف الى سن الوفاة مسؤول امام الله تبارك وتعالى. عن كل دقيقة دقيقة وكل لحظة لحظة وكل ثانية ثانية وكل ساعة ساعة وكل يوم يوم وكل نهار النهار وكل ليلة الليلة. ربنا تبارك وتعالى يعلم خائنة الاعين وما تخفي الصدور. يعلم همسك في اذن الصاحب اذا اختبت صاحبك. ويعلم ما خانت عينك ان تطل الى ما حرم الله خلصة ويعلم ما اكلت في ضطنك من حرام خلصة ويعلم ما لمست يدك خلصة. الحمد لله للبر الودود وحب التائمين وباصة اليدين بالجود له الحمد ملء السماء ومن الأرض وعلى امتداد زمن الخلود وصلاة ربه وسلامه على ذي القلب الضهور الحق وينبوع النور وعلى آله وعطرات أصحاب الأمداد السليمة والقيم المستقيمة وعلى من استنى بهداهم واقتفع أفرهم إلى يوم الدين والجزاء ما بعده إخوتي أحضر رسول الله هنا السؤال يسأل لهذا الأخ الكريم عن مصافحة الرجال للنساء السؤال يعني سؤال غريب جدا السؤال يتكرر منذ لماذا يتكرر السؤال معنا استحلفكم بالله لا تعرفون أن مصافحة الرجل للمرأة الأجنبية لا يجول في الإسلام من منكم لا يعرفها تريدون أن تكذبوا على أنفسكم مثلا تنسون مني ان ارخز. انا لا ارخز. انا انقل ما قاله النبي صلى صلى الله عليه وسلم. ما قاله الصحابة. ما قاله الحقهان. مصافحة الرجال للمرأة الاجنبية عنه. بمعنى ليست من محاره. لا تجد مطلقا. النبي صلى الله عليه وسلم يقول اني لا اصافح النساء. قال احد الناس. احد علماء. قال هذا خاص برسول الله. يعني ليس كل ما طرفه النبي صلى الله عليه وسلم ومحرم على الأمة نقول أين القانينة التي تفيد أن هذا الحديث ضمن خصائص النبي صلى الله عليه وسلم وقد الصيوطي كتابه الخصائص الكبرى وألف الإمام الوالشريسي بالخصائص وابن سعيد في الخصائص وابن عبدالبار له كتاب الخصائص والشيخ عبدالله ابن العفاد بالتليدي رضي الله عنه ضعف النساء ضمن خصائص النبي صلى الله عليه وسلم. ابدا ليس هناك قرينة لا محظية ولا محظية تدل على ان هذا خاص برسول الله صلى الله سلم. احدهم استدل على ان النبي صلى كان يأخذ بيد الجارية ويلهب بها في المدينة فلا يترك لا يترك يده يدها حتى يقضي حاجة الآن. الجارية, الجارية في نصوص الشرع هي الصبية التي لم تحتلم يعني تصور انها الطفلة في عمرها ست سنوات سبع سنوات ثمان سنوات لا يخذ منها حكم لان عورات الطفلة حكم لها. لا يخذ الحكم من الطفلة فينتحب على المرأة. وهذا اسمها جارية. ولم يقول انه اخر. وانا سيكون تناقض بين قوله صلى الله لا اصبح النساء. وحديث انه كان لا يطرق يد الجارية حتى يقضي حاجة. وكله مصحيح. لكن ليس هناك تناقض لان هنا الحديث جاء بالطفلة الصغيرة ومعاملة لا لها حكم النادر ولا ينطبق على المكلف ابدا ثم الحديث لان لان لاني لان, لأن, لأن يسجل انسان بمخيط من ما يوم القيامه خير له من ان يموسم راه لا تحل له قال بعض علماؤنا قال يعني المس هنا مقصود به جماع والقريمه هنا يعني ايش الجماع القرينه هنا لا تفيد الجماع لان سئل عن المصافحه باليد ما اجاب القرينه جاءت جوابا بعد السؤال واستدل بما جاء في قوله تبارك وتعالى الا تمسوا النساء المس ياتي اذا لم تاتي القرينه معروفا باللمس والمصافحه مطلقا فهو يسمى تنبيههم الابن على الاعلى بمعنى اذا منعت المصافحه منع ما فوق المصافحه من التقبيل والجماع وهذا بذلك بحق الله تبارك وتعالى. لكن هناك ما استثناه اهل العلم من المرأة العجوز التي لا تشتهى. هذا له حكم خاص ولا ادخل فيه بحق الله تبارك وتعالى. شاب يطلب منكم الدعاء. يطلبهم الدعاء. قل يعني لعل ان يكون في المصلين ان شاء الله من يستجاب لهم. ويطلب الدعاء في الحاح. اللهم يا رب اقضي حاجتهم. اللهم تقني حاجته في الرضا اللهم تقني حاجته وحاجه شباب المسلمين بالرضا اللهم انا نسالك الثبات والرزق الحلال والكفاف يا ارحم الراحمين يا رب العالمين اللهم انا نسالك الثبات والرزق الحلال والكفاف يا ارحم الراحمين يا رب العالمين اللهم اجعل جمعنا هذا جمع مباركا مقبولا واجعل تفرقنا بتفرق سليم من الشرور غير محموده ولا تجعل فينا ولا, فينا ولا ولا محرومة واشنى من النار بعفك راتحنا الجنة برحمتك يا عزيزي وغفا وحسن الديان اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والسلامة من كل إثم والغنيمة من كل بر يا أرحم الراحمين يا رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين وصل على سيدنا محمد في الآخرين وصل على سيدنا محمد في الملأ الأعلى لعوم الدين انحاء ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله استو اعتدلوا تراصل الحمكم الله حاذوا بين المناكب والأقدام سد الخلل لا تدعوا فرجا للشيطان العين محلها السجود والمية محلها القلب راقب الله في صلاتك وصل صلاة مودع واستقبل القبلة لا تنحرف عنها فتنحرف قلوبك الله أجوى الحمد لله روح العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغطوب عليهم ولا الضالين نامين ذلك كالكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنفقون ذَٰلِكَ إِلَٰهُكُمْ وَمَا أُنْزِلَ مِن قَبْلِ وَمَا أُنْزِلَ مِن قَبْلِكَ وَأُولَٰئِكَ هم يُوقِنُونَ وَبِآخِرَتِهِمْ يُوقِنُونَ هُدًى مِّن رَّبِّهِمْ وأولئك هم المفلحون الله أكبر الله أكبر سمع الله لمن حمده فلا ولك الحمد الله اكبر الله اكبر, الله أكبر. الله أكبر.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 آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كلنا آمن من الله وملائكته وكتبه ورسله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 ربنا ولا تحمل علينا اصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به وعفو عنا صرف لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. الله أكبر الله أكبر سمع الله لمن حمده وربنا ولك الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر, الله أكبر.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 السلام عليكم السلام